ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق لأظهره على الدين كله وكفى بالله شديد ونسيكم عباد الله أولاً ونقصي العسية بالتقوى الله وصاعته حيث أمرنا الله في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وانتم مسلمون صدق الله وبلغه رسوله امين فاجروا ورموا غروهم سبان دعواتكم لكلم كل دروس احصي الصلوات والركعات في بيت الله الحرام صلى الله عليه وسلم وعليه الصليب محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم و بعدی آرامش کرده، آنی کلم درست کلم برانگیمه کنده، وارد آنهاست پنی وان کرده، پس ایست مطلب که شوال بحثی، روحی، دومنی، لامکی نجوا، لا شرحی تری حمی، پس من تعهد یا کن یا اللاتي اماري كاويه بهواي جورن ربان به هر شكه تي هيجي لوغ وارانو تو هي عالم خود بنغي خواي کو نعبدوه باثع عباده كان و اشاره من من بعد كي همس به هر خوار مفصل که تا اندازي كا کازم كن تعبودي و تبع فرمان برداری بی قید و شرط لفایع را مهربان. آوجار هر کن حصر بود عدمن تدل حصر بود لب بخایع بو را لحالتی ان حصاریات قرار و فرمان روایت تداعیت لدستوراتی او فرمان روای مختص خایع را مهربانه لا استعانتش وإياك نستعين عين أو عبارتك ويرعد فكته الفكيس هذا عطى كليا عطى منير جزية بكلية عطية كاته هر أو تعهد ذبوع عبادة داو تبوع استعان أو تعهد عبي تجي تعهدش أذم دين داري كلما سيري حياتنا اشتك بنان الاستعانة كطلب يا وقوما كي كردنا لكفي كل ما ظالم الا لكو عن استعانة ودعاء ولا انحسار خوي دورو مروهانا لا محتاري خوي مختص او كل فرمان دستور فرمان بو اجرائي مثيري زندگي هر الله دعاء واستعانه و در والا ان حتاري اخويا جورا جم الجلال وهو مختفي خوفي وكله الله تعلم او عارفه كا فرموي كاتبه لك كلامي فاضوا تماما فرموي كاتبه ليك من صحابك ثاني ركان تشيا وطيني كلماتك كثير محجانك اي فرموي اذا سالت فاسال الله اشتهك الدعوات هل اخويا وافى واذا استعنت فاستعن بالله وقتی استعانه یعنی دعوائی کلبی کومیتی دعا کرد ها لفا دعوائی سوال معنی درخواستی شک غالبا نجمی با حیاتی بشری لدنیا اذا فرمو لفا دعوائی که و اذا, اذا استعانت استعانه با دنیا وکا مثلا تو شک کب گره که استعانه که با یا آینده سبا تا تو استعانت گره که احسوالا آینده گره که فائلوره گناه باش بتخاطه باشه آینده روشن و صالح دا. أيمد يخوي عقبة خيرك يا بلاهي قود كل يمانة استعانوية اللي أيمدش عن زاد تبيته فتأويك استعانيش هذي خوي جورش بوع لمواجهةك إصلاحا دعاء انتهزم تلمواجهة هم الدعاء إن شاء الله شارين تياكم أول ضانك لما تركرر خدي الدعاء خدي الدعاء مختلف خوي جورش مثلاً دو استعان أنا إصلاحاً بمانيشة هر دعاية هر بمانيشة إستعانية وكفايقة ورفضة ميوحة من أجل تعود من دعاية هرلا أو دوابك فيلك أو دوابك يعني من أجل أشياء أن تنسل إنحسار أخرى مختصة أول ووضع عمالج إنشان هكذا يا دعا دو إستعانة تاستغاثة مقيدة ومثلاثية استغاثة جاكرا لخلق دوابك دو إي شوار استعارة هن اعتصام شش وقول غالباً التوكلش بعض اعتصام التوكلش وأنا يجمع في ربنا بعض العلماء فرمنه وأنا ما شري استعنة اعتصام التوكلش بس كنا أكل إلا الوالد فسوء مش شبهنا فإلا الاستعارة إنه استغاثة إجازة هذ خوا لباقی شکایت نخوانی، بوا ناج است. شرح نادرم دوایش هسته دار، اشاره کنم ولی استغاثت صلبی کولی. توضیح نخواهیم شد صلبی استغاثت. که این مثلاً که وقتی سر جدیدی پلانه که دوست یا وقتی شنید که جریتر هوا را یا از دوری اسباب است. و او شخص با نخوانی آماده با، توضیح فقط لاستغاثة إجازة جدرا والطلب إذن بريشعيتي أو جر لو استغاثة إذا أجر أقام مع شخصي أو شخصته نجات ذلك نحدها عشان بس أو شخص بيعرف نتى إخوانه نجات إذا جر قايد جوراة من يومين كنا تانا ثاني عني بعد برام كنا نسوي الدعاء بزارا شريكتي كي پیامبری <تغنباری> خدا سلطان همه غالباً در جمع خوانان کتاب دستی جواعث تمیزان کارای جبرای مخلصان صلان مردو، صلان صحابو، صلان کد دوانه خونه از عمر جبریا علی جبریا من رضا خواند ابو بکر جبریا من حضرت رضو کد من از لحظه‌ی جبریا خالی او که خواند هست که تلو حافظ آن جبریا است ولی جای امام عبدالقادری جنایه خویه حضرت ان رياض المستقيمين فقد فاي هربان ومرضان كويس او دارا قنيا على او خمان على يا لنا ام براك خوان قال بعض الشيء كثيره جوراكك سرورك امانه حكاميان والتعبير خوان ايجين يا رومانيو او الله خوان ذكن امدنا اليك خواني فاي دورا السري زمران سري احقافا وعلي سراح ط مستخما اشاره جعفر اوانيش للدوري في, في غمر فاطمه صلى الله عليه لە زێری خواهاوایانانی خوۆ نیان و جێمە ێژین ئەمە خوازان و ش ئەاحمە قێبان لە ما گەر ش گێ د نەپان قبولڵە چا ئەم گوتتانە ئەمرانەخوان همە ێژین ئەمان زۆست دیخواان و نزیک خواان هەمە دەخواان زیکەکەن و گەورە کاررجیان بەوەکو لە ئاەکان جوانانی شاره شارەکە یەکە وخ قحدایانەتەوەفردە شارەکەتان عینی لە خوااتی و گناێککی گەورە زناایوی فائد جورجية الدعاء افرنا أصحابها تسمتي كلام بريض أو تقول لي شرطي شون دعاء فاي جورج أو أي نازل عبادي عني من منور ترك فإني قليل لازم نكثي به في مباشر ونفعله بوش طرقة سريعة فاي جورج فنقولهم لازم نكثوا بيجي خان ذي بلا نذكر من شنها ما ورد في جزء من هذا القرآن فاي جراثم يوشع نبضه مثلا يسألونك عن الساعة كل عن عندها كل يخاطبها باطلها. واسسه عن النبي نبضه جوابه دونه توضيحه. أفترض لك أنك يامت شير رجع في يوم لك أفترض أن يسألونك ماذا تنفق لیا تفرشتی اند باشند، دلش عفو لبرد باقشش باشد اند باشند، لیا تفرشتی ل موردی فرشته کو و تو و آستین نزدیک سؤالی فرقه ل منفوس البان ل قصید دعا تقریره ل خداواکه فرمی داشت قرینا فرمی أجل أوقت لي بفر مويا مشانه وصأ كيا واسير يا, يا واسي ويا توصي أواسطه بلي تفوه هذا ونقي. برامش نقولين فرم وفر نف إني قريد عن قميضي نحن أقرب إليه من حبل الوريد. حبل الوريد الرئة كحياة وشريان. كشريانه وجودي بشري في فيها فايد ورفيق من الله ربناه والله. فك بعض الأشخاص يقرأ الدعاء جزء عبادة مية. برد جان پسی باز برا سیستان براد دوعا سال پس دعوا کن و حواست نیست با من تو باند موضع عبادت نیه نخیر وانیه از طریق دعا لایح دوعا زور هند فاجوره قبل بحثی دعا لە ادعا من سیس میلند جهنم واردی وارد جهنم اوه بحثی دعا قبل برا كفل الدعاء فتلقىوا غرور ليبذذوا نوروا والاخوة دعوانا والاخوة طلب نزائر وتجهل حتى اي قرانه واي دورات من اجل الدعاء فان فهمنا لدوراتهم باستنتاق اصلا, باس أصلا تواجد عن جنات يعني اجل دراسه كان كانوا معنى ان يجش كراوت كان أوجاب يا غنبريق الله صل الله عليه وسلم لما رجع فرنا الدعاء والدعاء ما يشفرمو الدعاء هو العبادة خذ بالدعاء في عبادته شو إنك تعرف الدعاء مخ العبادة دعاء مغزى العبادة ريشي العبادة يعني كل العبادة محورية خدينش ضم بمع صلب معنى دعاء فالمحورية تبقي كل العبادة عن دعاء هني تونيت تاني يا हम गुारे أو جاريتي ربنا تقبل منا فيا من يصبر الليل पाए करो वा सन्यावा मुनथा امانك من توكلت حياتي هذه करके दुआ इंशाल्लाह शुरू करता काम अंदर दुआ सुन कबूल हो दुआ सुन कबूल नावे शुरू करता काम सुन दो كأرى إذا دبشت من أجل الدرجة دعواتن دعاء خير مبكاشي مباركة. أما أزين أيش هذا مشروعي عن بدن نواد البشر كيان زاني هر دعاء أو قبوله هيتو قبولنا. أما هما ها كأرى إذا بقايوا فاقنو يا بنا توسزانيشات ولا رحمة رضاي خاليو ورسله يا عمر شارك في غنبر بوك بالنسبه في غنبر هي قياض ناصر الله اياه غنبر كان الدرج ومقام ياله بان رحمته الله عليه قال الله ثم يا أخي من دعائك الخير في غنبر فاطمه الله الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر خوي دورا گناهاني اينده وذسته وبش وبسي ا pistolه اینج نمجی موک chegمگیی دعای خیر ب czego odعای خیر شل iniم دعو زیرا بگردی بردج افترعت قلو ما بارد جمگیت نمجی دعای خیر از بڭیکن برای مطم دعای رو از دعای خیر is اونج که اوست ب 2017ت او بمن Franz وقت ما ته فر line بشکلی اذنی اوبار ازتارو از دعای طلام اجل هرن معتقد أولي أو اولو وشركه فايدور هر دعاء الطبولات اما خصات وخذ خسرناك احتوا فايدور يرجع بره همك كان مناظر مواقع البلديه ترى فرح اللمبه وكثرت اصرت هلا احتي وتحسن كماناتنا في الجار مجايتي عند escola قام قربت فايدورا عالم حوار يذكر الله فرمي لبل او جار عابد يكا همي شاعد عابد يكريتين لبيك هواريك ترى الله و الله فرمي لبيك هنا هباريك ريكو كوبيئة الضروي كرد فاوكي اي خوار اي صاحب من الله فرمي لبيك لبيك ملايكة مقربت عجبان ستان خوايا وعالمه وشيوسه ومطانقه اهل المعامل يتبع المطيوى وعابده همي شبهن جيسوته يبجى دعوتانه اولا شوانه اوكا ورائي هنا هباريك ريكريتين فرمي لبيك لبيك فرمي او عا لنضع المتا انا عاوز وضع مع كوا او عا بديج بعبادتي في انا عاوز كيش كوا بولان سفيره هجار كوا لنزرع عبادته ع من يكفي في الناس فقد بو وجار جوامداري كست جريبه برو خواو جرتو خاي جرزو أمنا أحب بسيح كعلاك ودعوانا الحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا أحرق علينا القبر ورحمة الله ورحمة الله وبركاته الحمد لله على خلمه بعد علمه وعلى عقبه بعد كل ركس أشهد أن لا إله إلي الله وفده لا شريف له وأشهد أن محمد عبده ورسوله <تصفيق> اللهم صل وضعت على محمد وعلى آل محمد كما صليت وضعت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فلاعلمين إنك حمد المجيد ويجعر همنا أكبر بخيرك لكم وإنشتواعك عمرو بن عثمان بومال بن زريل خايدور ابو حسين ومحبه خاله الدمنه اوكيه كما ندرس درايه في <تصفيق> تعامل حسين خايدور في قالوا تذبير رحمه مخترب دياب انا كانك لتودي ام حطاره ورات اعمار دياب وهو في بفك بس رهاتي يبو من جهه بدا شر للديار اصول صح حياتي بشر الى علي دي طبيعيه اللي بيني بشرى جنو دعاوى وفيها هر لك خار رويا درسه كاني صح دي صايه هنس خار رويا صابرت بشركان لديني صار مشاركان لديني او كان لديني او صايرت لديني او شنو وحواء يعني لە آقایل <سؤال> هایی برای خی است که برای نیکتر بیان کرد برای خی است که تو بحثشاتو فر باخته باید تو باخت اولادی باید تو اخور مشکل کپشاتو. اما خطرش کپشار لوحیه ما خطری دو نفره بو تخصصی بین دو نفر بو رابی عقلان باد تایفو باد جیو باد فلان شارو باد فلان لوحو باد فلان حجبو و فلان جمعات و هنا كان عيدين لبعض الأهل رصانا كان الجماعي اجتماعا من الحمد لله خذتكها انتو بخير ختموها البطلة من تقيت رطينا غالبا خضي عشرتي يناير وأخر شهر غالبا بيشترى أوان يوم الجمعة عن هنذبت نبتة في الشندر يعني اما يا دكتوره شكرا ان فضيت ساعه الحمد لله بخير فكم استشفى الرب بدونا فوه وكثير الذر لا بليز كان لمده عشرات شنشيره عشرين طبي قومي وقضيكي د من بلا محشاء والفيض عن مواقعك رباني أرامشي أمزكرفاه وخاصة بوسر في مالي خلاص مثل ما مثمر القار وفضل كبيرات. عند مثمر القار كراسي الخزان من تأوي بنيمو سن طلاشنا جسيبانيها وضاج خيل بسرعة عملت على كارثاني جيت وطلن كارثاني مناسب ومبارك. في جودة ذلك بات ومن الترفيئة وشهر الخدورة من سفر ملك عبدالله أيضا جماعة شكرا ليك أنت راسي. در این فایده‌ای که تو آن شوالاتو لونری و تو لحاظ‌های آتا خالص حسی از آن نیست، چرا می‌تی خواهی فایده این شوالا موفقیت کوت در آسیا نمی‌نویم، لطفا تو لندن اصلی کار ما یکی که و آرامش و زدنش تو فرشکی که کبستی، فرشکی که خاموش کبستی و سبکی نم مانند فضای خودم انبه در مقطع تجربه ام و ساملا سایش اوج یکیه که لمانو و غالبا دیستان نبخته که همیشه باید اشکن لاروی متصل <تصفيق> استیل موردیم خصوصیون که آنچه جای تجربه خود لاروی بطوری داریم و ساده تیبانی وكان لا قورسكي في اليمن ده سولي حياتنا اني لد طول عمر ما اول دار ابي المؤب سم خانوات النزيكي خانوات قاتلو ما طولت كان بيفوتوا كانوا لايكال انت اصلا وما منضمن يا استاذ يورنبو فساعد على جنب صنبلا من طيام امساو امساو طايق قاور ومجموعه ابرياني ايش ما او نكار في اشخاص قالوا الذين مصلو في ترينثي لتقي دال في قاصلا ملاقاتي كل دي مشكله لو منطقي بالفضل صلاحنا سليم يجب تحضير انشاء الله في اوريات قبل دي موقفه كده انشاء الله شكرا دول هيغردوا للا ورساني جمعي هم جيرانهم وشيتوا منايدني. فبالتصرف عام ولا ترفق كشيء أنا وما لامي أنا كل شيء ما. اللي طول العمر معنا والطول الصالح هاي مديدا لتكي خلكي شمشيرا شو الزواج ورطع قسمان بوا. أم خزي الرتبة خزي عشره قومية مية خزيك بين دونا فرو خلكي. اناثيك وشكتين زرة كنان لخلتي شمشيرا وخذية سخسمك دون فرق. کەمە هەر کەیش لە تەرەفی ئێمەوە بێت شەختێک پێ دوو نەفەروێ سێ نەفەر وێ هێمە خەبەرمان لێی نیە و دەرخواست و ئەو شتە بەهێمەوە ڕەفتی ل هێمە هەر ئرتباتمان تەکی شوشێرا هەر وەکو قەبلی خۆیەوە پەکەئەننەما شتێنە خۆماوە ئەمیش جێگەی تەقدیرە من بەنەوبەی خۆم ئەمە ەکەم تەبیعیەک تەرەفێ کەسێکی لێکوژریاوێ کەسێکی پەوتیکروێ هەر لێیان هەس داخوێت و بگەڕیوێت هس و کردەوانی خۆمان ئێژین هێمە منەتباری بۆچین منەتی ەو تەرەفەوا سەر مانوبار اڵتۆبێژ قەومم ەوە قەومن بێت خەڵکک خەڵکی شنشێرە ئەم کارەی کردووە با بە عەزمی ئەوە کە هەمدەردی لەچەکی ئەوانا استا کلمه که نشایست من توجهش قبولی کن ولی کوره درنتیجه کشتن داری و برایش ازش خواسته راسته و احاط مشکته و زیبایی هم وعده بوم خدیت خزه کی قومی میایم املاکی او کعدم اولاد زارح حضرت ابراهیمین علیه نبین علی سلطان فرانک کنید بعضیش و کویک براسیت عرب نفیس تقدير وتشكريت جاكين لبانيان وطازن لغاني ورستراني أمهورة ومثلا شكيب في, في ما تحل العثار من العبدالي قليان كروشيب وبراصيل ومثلا باني جادة كواه سريع فايش وانجا بي تقديره هموما ان شاء الله بكي بوهي جوج حتى ولو يفن لك قليان شو واردين كانوا بهي جوجه وانجا بي تقديره هورانيا هني هموما لا زمەیە تا شکریان گەەکەێن کە بڕاتی بەکسی ئاواین و مرەتسەی و ڕێپوتیان فرانکرێت ئەو ڕستل لە سل ئاويات داوان پای گەورنشاءالله بەەرێکات و خەڵکی ئە منزیوانی ئپاد لێستکە و انشاءله هەروە هەر وڵاتێکی فریشمان سزاری در خلیانیوااتیا دەرز دورێ لەم جناە شتا نبێت بەرەەکەێک خوخوا لە حلاڵ تۆزێکی حلاڵ هەراریدا لە میلیاردههای حرامە قراداوە ئەس هەڵ بەەراتات. فاجعه‌ای داشتیم با تو، انشالله بانکانیم و کفکار پلند نظم تور و توکتور و داشتیم تو، امرانی کرد کردیم. همچنین سیستمی لکم تان آبی کردم جالی، زمان تان آبی میکنم، آبی پنجه نمودم، لکمی تشکیل ویژه هستیم، علیه کمانت روزی نو هدی لازم هم زود وای جو ولام امشجیت شادیت معتاد و هستی لام دو اشتالی نه دانشلاینی هم. خیلی هر مسئله ای که من بخواید که عقلان تصمیمی لذت ببرم، احساساتی میل <سؤال> لذت <سؤال> بی، احساسات چی، و من داستان اصل نام دەکەم بهتر و ولش می‌نمی‌شه. داستانی که واقاییتی ولشاشی خوبی نشده، چهین ولشاشی مرده. شاید شورا خبر مرسک نه، و شرایطی و جوانه که تو راستی عظمتی جوانه که زور زور انسان خشاقة. کل طولی کاری کاملاً زوره. لا اترك انا اتوجه فاضي شاي نقش الكويت هووي السبار كما كنا نشتري فاضي شاي قدرمن و قد دار بوك اكي بعضان كما هو دوائي يعني من جهه مو يعني درمان بو نكاشي لي فاضي ليه يا دمروه الى العبي عنده اويا كدوه صافي حكته اويا ك وقول القوم عن في سيت ثلاثه ثلاثه اشاب في مائع أو شكل كثير، فإنسانك بعنواني درمان بكثير خلاصية حتى أجر عن كثفة يا نايف بأنه لا تفضل أو نحاكم أو نظلم أو نوزور كثيرا يجب أن يكون هناك من تقتول نايفاً سنواتي، فإنه لا يوجد كثيراً كثيراً، كثيراً، كثيراً، كثيراً بمبلغة كثيراً في رأيك في, في رأيك بالتالي قاموا مشكلا في قاموا بدهي وثر وطبقوا عليهن فقدموا من المانه باانيا نكروش لا ايس بالداده لعالم من الخروش اجبرهم قد كما تحقيقا من الفنتا خاصه لواقدي اوروبا هذه من علاقات يعني الخروش يعني جوان كوربيرنو بادشا جيريتيو في شويه دستورادا داللا فيجرانو ده ئەو که او جلال دسته باند سری سری بوره و ماشین کرده آواستی حال بریو تیک کنی فاد شدی فاد شدی کی داری منی کن چی کننتی تواین خرید کننتی چی بود یبو مس آنالتیش دعای خود نفرت را من قرضو okay. اگر کسی قراریه حکم اعدام صادر شود با و خدای کیعون فیان قربانی قربان نا یا من با و خدای تم نیان قربانی کویا روش نیان بدرهم دینار است او جربرم قرضو اگر کسی لپ کوم هارو تو سی با و خدای شی بدر کیو مشکلا کی گدرز گرتاری حاتم حاتمی وقت کوئی بادشاہ کی او دوست داره می‌بافته و کاره با آداب و آدابی رحمت داره و سریع و شفقت داره و من با خاطری کارش هم خریج آفته، با خاطری و به ناخوشی نجاتی بیه، اول انتظار که آه لو لحظه، من با خیال محل خشن کوتوله دم کنی، عکتی شب و بکیو، عتمادیتی بکیو، خود بستیم ترکیو، هر کی لو نبادر ذلك نحاسب شرط محكوم الله. هذا شقش طريقات فارغة من يدخل إلى عشان بعض بعض ما تكال في شارب كذا من غافل من ترجع أدم من إمكانية بتوان شخص موسيقى بشر. مذاواب می‌کنیم. ترجیحا امروز روزیم که آنها که نهایت کروتا آزاده کرده، ایهنیرت رو دوای توبه کرد. ولی دوای یک دوای اون توبه ی خویق فایگورا توبه و فشیمان بناول نه شرعی کرمه که این کانی است که. طلا معالنی خود کیا کن. کار با حاتریمان ويومين يا قرطيه يا باكي يا كي يا دايت يا بينام مالتي يا عمر ومع هذا اليوم ما كثر فرصه يا ترى ما نطلب بخير كاويه من دولار ظاهر مثلكم فكريتها هي بر لها مشتاق مراقبه الخوامع اللديره واثبراتي في خوي دوره ويتواجد فقط لي انا الزباني، الشعبي، في كتير ما شارف. راجع كيوبروفاي دورة يوم السبت الرابع، إذا جربنا عزف شوية بهر دليلة، وصل نذانيه. في دورة ام خاتم برزت ويجيء مطلعنا كثو، أو راجع عزف كثريات سبب كي أعمله، أو راجع استوديو سبب کارێ ەکا هیچێک گم نابی ئەو دار کا خەفەکاوا دەسرزم د هاوارە ماڵم ئەمە چیە هەموو شتێکی من بچوک و گەورە یادداشت کری او وا لەرەجاییتە پڕی نیە خۆ دەسواتەکە نیە لەقەوڵم بکا خۆ حاکمەکە نیە کشتوانم لێ خۆ ماڵەکەم نەماوە بیدەمفبیا خۆ مناڵەکەم نیە دفاعم لێ بکا خۆ باوگودایکم نیە خۆی بە قوربانم خۆ سیاسەت و حتى أولوها فرأة ما في أكروخهم أجربة طربانية الرجاح أفتادها فيها أجربة الشيطان وألهيك هو هو الشيطان تبع سنجد وقفه دورا عبده سيما حضرة الزراءة مزهر المقسمة عنه بجم مرقي رمضي مرقي أتاترك مصطفى تمال أتاترك حاكمي في الكيو طيبنا ورسوك هيك لفياوان وبوالي و عبدة، إذا أردت أشканج إذا كرر سوري دام لي بخانة بيني من يا الله عالم عن شهيد كتب الله جئت على طبق أكنيه الله رفاه الله كيفش سرشي قارب او الله ملي بيني من الجرب وكم خطيتيك، وياك الله سراني جرات من نەخۆش و چین بۆ مارستان لە ئیستانبول یا لە کوێژێ بۆ ئانکارا یا لە ئانکارا بۆ ئیستانبول بۆ هەر کوێژێ لە ئوروپاڕین ژێ تەسادفی کر یەلی حامل یەلی ئسرەیلیەکە کە ملگردی کێبوو دوودانە ملگرت بونەوە ئەویە ئەو نەکک خیا جەڕاندیان وەقەی نەخێک لە ملیما قرتاندی نەیەنازییەکە دورکر خوای گەورە دێربرەو تەسکرد خوای گەورەب بەوەی کەوا عەزێتی مسلمانانلە پێنج ڕۆژێک کەسێ دروست دەکا هەروەوا عەزێتمان بکا فايغورا رضوان عزتي دي گرانچ لو بقات ثوبنا كيف تکتب مذمتكوا رضوان أو اكر او عذاتك عزاتني جنمالي 30 مناري 30 دي گالے چنگ خبر بس جس پہ باہر اعماله فايغورا اين ياو اعماله ربع سرستان معذبه ضمانين فايغورا اللهم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ان احياءهم ولا موتهم عند الله اللهم نصر الإسلام والمسلمين اللهم عجز الإسلام والمسلمين اللهم نصر المجاهدين في كل مكان اللهم نصر إخواننا المظلومين في كل إنحاء العالم على عدائي جينك يا رب العالمين فيدد دواكين بالرسول من حمد فَدْ يَا أي الله صد الحزارة كان مان يا الله عقبت بخير مان أي الله لدى دواكين باكوا داكوا مردو كان مان أوانين سوا يا بسروا بروجيا عفرد لا تمدين الحديث ان شاء الله حتى يا الله لذا واقن وانا كما اجكر قران هداه الله وانا من اولياء يا الله صالحنا ربنا يا نسي بقران وسنه كلام بركنا وكان هروشك اي الله عقبت بخير منكي يا الله قرد الكرداري المسحاب برياتي بخيطا نوان اكبار جوران من ابراهم و صلاح الدين و صعب و رسول منكي تتخارو حسن اي الله حسد و حسد و كن و جاد يا الله عقبت بخير منكي اي الله صلح و صفا و صنية برياتي يا الله لدعواتي باران رحمة من اي الله بسبب جناه كانوا بسبب عسيانتاني اماح ندید به سببیتی و هجاریتی دیان لبرکان دیون آسان یا الله نا امید ما انکه تباران رحمت ما نستر بو آرینی اے اللہ بخير من یا اللہ درام لا مکانا هکی عالماء ظلمی انتی اکردت زونی انتی اکردتی قابلی اصلاح من اے الله نمکابلی تو هیچون آبود انتوایا بیان که بخندو ادرد و دنیا و یا الله در دواکن برام ازو بجان وبمال وبعلم وبزبان وبثقافة وبريتوة هذا كله فكان كيد برتث كيسار كمان يا الله عبد الخير من كيد دعاء كمان بناخش كمان خبر كيد شفاء الجاني وعتاب أي الله مذكراً عكوا كيد يا الله ممن عقب الخير كتو لما في الدنيا كفتة بإيمان وضمان جاني بإيمان وضمان ليتو بإيمان أذمن ليتو آمين الحمد العالمين مزودي تخي آدمان سر نزول ما معلوم کردیم که اما مزاحمت کیتر است که ایشان مزاحمت نمی‌کنند. انشالله برای سادمانه در این مزاحمت کار استان هر کاملاً زیگه خواند پلان خمیتی از مزاحمت کن به علاوه با یوریل کسانی که با آن شمشیر و ئەو درخاتي أو يترود تشكرتان لكن فاضي كثام رضو زحمتان بوالزحمت جهار بارداوم إن شاء الله سطوانتك شاء الله الله. الله أكبر. الله أكبر. لا أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله ونفقوا بعديهم من الطالين فتل الذين حملوا الثورات ثم لم يحملواها كمثل الحمار زَنَا قَوْمَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَمُرُوا لَا يَهْدِي الظَّالِمِينَ وَإِيَّا أَيُّهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ مِنْ دُونِهِ فَتَمَرَّنُوا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ ومنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل الذي تفرون منه فإنه أولا فيكم ثم تردون إلى عالي الويل والشهادة فينفركم بما كنتم الله نور و أو إلى ذكر الله وتبه البريح ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قبية الصلاة فانفجعوا في الأرض وابتعوا من قبل الله واذكروا الله كثيرا واذكروا الله كثيرا لعلكم وإذا رأو تجارة أولى وإنقصوا إليها وتركوا كطائما قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير رعد